والأول في مقام الاحسان هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام فعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهر إلى العين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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وثاني تقرير كمال قدرته كقوله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 على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم الثالث تمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وقوله أيخسب الإنسان أن يترك سدى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا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 والبلاد النائية، ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: أفاعينا بالخلق الأول. يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الأمر، قال الشاعر: عي بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامه. ومنه قوله تعالى: ولم يعي بخلقهن. قال ابن عباس: يريد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 ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم قشوم معتد عليهم بيده ولسانه الخامسة أنه مريب أي صاحب ريب وشك ومع هذا فهو آث بكل ريبة يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة السادسة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 فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما تتباه عليه وطغى وأنه لم يفعل ذلك كله وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب فيقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عملت ولا أعجلتك عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد فيقول الرب تعالى لا تختصم لدي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في ثورة الصافات والأعراف وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في ثورة الزمر وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في ثورة الشعراء وثورة صاد ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه فقيل المراد بذلك قوله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 لها قوتان قوة الطلب وقوة الانساء كان الاواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه الى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الانساء عن معاصيه ونواهيه فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه الله والاواب المقبل على الله بطاعته الثالثة قوله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 فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة ونظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر له ثم مكت ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فغفر لي فغفر له ثم مكت ما شاء الله أن يمكث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 وقوله أفلم يتدبر القول وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وهو كثير أيضا فأما المفعولات فإنها دالة على الأطعال والأطعال دالة على الصفات فإن المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يتلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه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 أني لاغنى بي عنك طرفة عين وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار وأما العبيد فتصرفهم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 وناصيته بيده وقلبه بين اصبعين من اصابعه وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاءه كله اليه سبحانه ليس الى العبد منه شيء بل هو في قبضة سيده اضعف من مملوك بعيث حقير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره بل الامر فوق ذلك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 وعقوبة وتجاوز وغير ذلك قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال وإن كسبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور فكل ما يقضى على العبد فهو عبد فيه فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره فما وجه العدل في قضائها؟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 ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته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 ليس مثله شيء، فهذا من المثل الأعلى، وهو مستوى على قلب المؤمن، فهو عرشه، وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبت، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل.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 جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. من خلقه الله ياها تأتيه من الشهوات. لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة رقب بالخروج منها. ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضعة سنين. إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه تقط مشاهد.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 كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج منك داء العجب وألبست خلعة العبودية وعسى أن تكره يا آدم لم أخرج الطاعة إلى غيرك إنما نحيتك عنه لأكمل عمارته لك وليبعث إلي العمال نفقة فتجافى جنوبهم انتهى الشريط الثاني